إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن إذ أبق إلى الفلك المشحود فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليب فلولا أنه كان من المسبحين للَ بِثَ فِي بَطُنِهِ إلَ يَومُ بَفُود فَنَبَذْنهُ بِالعَرَاءِ وَهُ وَسَقيد وَأَدَتْ نَا عَلَيهِ شَجرَةً م يَقطد وَأَرسَنَاهُ إلَى مِئةِ أَلفِد أَو يزيدون فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِيهِمْ أَلِ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُودُ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إن من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين